「私の思い出は何でも言えないことはな موسوعه النابلسي ل ا ل ع ص و ن ا ل ا س ل ا م ي ف ع ل و ن 私たちは今日の夜のことで